أرطى المقام في صفوف الضغة وركور اللئام وجهور الرغاة ما بقى من كنف غير كر القبى والرصاص القبى والجسوم مفتاد كيف أرطى المقام فالسلام السلام يا صحاب الفرام يا صحاب الفرام كيف أرضى كيف أرضى الشطط ودماء تراق وعروضا تحط والأنام تساق في طريق الغلط هالة لا تطاق والكلاب سلط فادعزمت الفراق والسلام السلام يا صحاب الكرام يا صحاب الكرام بست قد رضوا بي سقر وفعال اليهود وزعيم كفر ورئيس الزحود معز ورقب تحتويها جلود قد بدأت السفر فالسلام السلام يا صحابي الكرام يا صحابي الكرام سوف أرضى الضمأ وصفعوا الشتاء ويسيروا الكلى وعكيروا الهوى هكذا لم أشق عيشة للهنى في ظنال الملا كافرين أسوا سفري قد بدى فالسلام السلام يا صحاب الكرام يا صحاب الكرام باستقرط المقام في صفوف الطغاد ووكور اللئام وجحور البغاد ما بقى من كنام غير كر الأباء والرصاص هو كام والجسوم كيف أرضى المقام فالسلام السلام يا صحاب الفرام يا صحاب الفرام نستقرق المقام في صفوف الغغة ووكور اللئام وجحور الغغة ما بقى من كلام غير ساسوكا والجسد كيف ارضى المقام السلام السلام يا صحابي في ضباب يا صحابي في ضباب فالتمرد شنا يا بيوت السرب والفنا وتبا القصار والسحابات قد رسمت المسار السلام السلام يا الكرام يا صحابي الكرام استر قصد اللي مضى في صفوفه ضوا و كور اللي ا وجعور الرغاط باب قامه كنا طيره غيل ا و الرصاص كان والجسد مفتت كيف اظل مقف فالسلامه السلام يا صحابي الكرام يا صحابي الكرام